بوك تو شבעים وشבע سبعة وسبعون سبعة وسبعون لتغيث ما شهو شلوش إبداء الأسباب ثلاثة إبداء الأسباب ثلاثة مدوء لوخلت تحؤ لمذا أنت لا تأكل الططة لماذا أنت لا تأكل الططة أن مخخاء لغزوت يجب أن القص وزني يجب أن انق وزني أن لو أخلت كأي مخاء لغزوت لا أكلها؟ لأن يجب أن أقص وزني؟ لا أكلها لاي يجب أن أنق وزني مدوت لشائتبييرة لذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ أنهج مازل عليه أن أسافر؟ ما زال علي أن أسافر أني لو شتا بيغا كي أني تصغخا لنهوغ لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر ما دواءات لو شتا اتها كافي؟ لماذا أنت؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ هكار. هي, باردة. هي باردة. <تصفيق> لا باردة لا أشربها لأنها باردة مدواءات <تصفيق> لمذا تشر شيء لماذا لا تشر الش س سكر ما سكر س لاي سكر لا أشرها؟ لأني ما عندي سكر ما دواءت لو أخلت ات همراك؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لو هزمان ديوتو لم أطلبها لم أطلبها أني لو أخلت ات همراك؟ لا أها لأني لم أطلبها لا أشرها لاي لم أطلبها م لو أخلت تح لماذا أنت لا تأكل اللحم لماذا أنت لا تأكل اللحمخيت؟ أنا نباتي أنا لأخلت إتها بصار كي أنا تسمخونيت لا أكله لأني نباتي لا أكله لأني نباتي